قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أذكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذات كذا وكذا